ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الامين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتفلين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حزنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين اما بعد ايها المسلمون عباد الله فبمشيئة الله تعالى وحوله وقوته وتوفيقه نلتقي اليوم مع الواجب الشرعي على المرأة المسلمة بعدما عرفنا مكانة المرأة في غير الاسلام وعرفنا مكانة المرأة في الاسلام فما هي الواجبات المشروعة التي يجب على المرأة المسلمة ان تنفذها وتقوم بها لله ورسوله ومن هنا نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونسأله التوفيق والعون لنعلم أن الواجب على المرأة المسلمة يجب عليها أن ترجع إلى سورة في القرآن الكريم تسمى بسورة الممتحنة وسورة الممتحنة سميت بسورة الممتحنة وسورة الامتحان وسورة المودة لأنها اجتملت على الآية التي فيها امتحان إيمان النساء فكل امرأة تريد أن تعرف ما عليها من واجبات اردت ان اردها الى كلام الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى لا نخرج من اللقاء ليقول قائل او قائلة لقد فل قال فلان عن المرأة كذا وكذا وانما اردت ان اجعل الواجب على المرأة المسلمة من منطلق قول الله عز وجل لنخرج لنقول لقد قال الله في المرأة كذا وكذا وكذا فمن امن بالله ايمانا صابقة فليأخذ قول الله بالتسليم والسنفير ومن كان في قلبه زيغ او من كانت في قلبها زيغ والعياذ بالله فعلى كل انسان ان يختار لنفسه الطريق الذي يريده بين يدي الله رب العالمين في اخر سورة الممتحمة قبل الآية الكثيرة آية هي آية الامتحان للنساء ويجب علينا أن نجرس شروط هذا الامتحان للمرأة لأن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحم إلا بهذه الآية فعلينا أن نمتحم نساءنا بهذه الآية وعلى كل امرأة مسلمة أن تمتحن نفها بهذه آية وتعالوا بنا لندخل الامتحان ولنرى أنفسنا أين نحن من الامتحان يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ سَيِّئَةً وَلَا يَسْرِقَنَّ وَلَا يَزْنِيَنَّ وَلَا يَقْتُلَنَّ أَوْلَادَهُمْ وَلَا يَأْتِيَنَّ بِفُحْشٍ يَصْرِفُهُ قِنَّ أَيُّكُهُنَّ وَأَرْجُلَهُمْ وَمَا يُعْصِينُكَ فِي مَعْرُوفٍ فبايعهن وتقبر لهن الله إنا الله رحيم امتحان لكل امرأة مسلمة يجب أن نحاول أن نقتنا كل فرصة وفرصة على هذا الإنتحار أين بيوتنا من هذه الطوب وأين نساؤنا من هذه الطوب؟ اجروف الامتحان صعبة لبنة الاسلام? لا والله ما هي بصعبة? وما هي بكافة? وعليك ان تستمع الى القول الصفر. حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء. بعدما جمى عليه لهذه الزروف. كما عطقتنا فقلنا الله ارحم بنا من انفسنا. اي اننا يا رسول الله قبلنا هذه الضروح. وقبلنا هذا الامتحان. ودخلنا والله ورسوله ارحم بنا من انفسنا. فلم تحمل امرأة عقلها. ولم تتعثر امرأة في خواطرها. ولن تتراجع الرأة عن تعاليم ربها الله ورسوله في ذلك الامتحان وفي هذه السروط ارحم بنا من حمسنا تسلمني حضرة لله اخذ التعاليم في الحياة عن الله ورسوله وتعالوا لنناقش شروط الامتحان صرفا صرفا الشرف الاول يا ايها النبي والخصاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حفاجا انا المؤمنات يبا يعمل شرف الاول على ان لا بالله شيئا عدم الاسراك بالله وهنا اتوقف الشرف بالله في الماضي في الداهلية كان باطنان صمار لا دم لها ولا اوص ولا عقل ولا فكر. هنا في الوقت الحالي في القرن العشرين اصنام من نوع اخر في الامة الاسلامية في مشارف الارض ومغاربها. اصنام الكاهنية لا تسمع ولا تكثر ولا تتكلم ولا توجه ولا تقمر ولا تنه. اصنام قرن العشرين اصنام مفكرة اصنام لها عقل خبيث اصنام لها فكر خفيث درست هذه الشروط وجعلت لكل سرط لدى ولكل سرط بدى فماذا فعلت ماذا فعلت اصنام قرن العشرين مع المرأة بالفجر والقلم والفلسفة والدعوة والتمثيلية والمسرحية والكلم والذكرة ماذا قنع? ان لا يسركن بالله سيهاي. صنعوا في المقابل معنى عمل الاسراك بالله يا ابنة الاسلام. تستجيب لله في كل شيء. اذا عمر عمرا او نهى عن سيء تقولي سمعنا وعصعنا. ماذا فعلت اصنام قبل العشرينة المقابل? ادخلوا نموذجين. النموذج الاول الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا كنتم الى الصلاة فاختلوا ودوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم واردلكم الى الكعبة امر من الله وامسحوا برؤوسكم فنم القرن العشرين جاء للمرأة ليصنع الصد عن قول الله فهذا صنع مسحلة كي السعر انظروا الى اللموذج انظروا الى ما نحن فيه كوي في السعر المرأة تخرج لتفع رأسها واثنيها بين يدي عادث وبين رجل اجنبه يطفف شعرها ويعبط بعنقها ويكوي شعرها وبعد ذلك يفضل الصلم امره اسمعي نعم ماذا تريد لا تضع الماء على رأتك عسرة اليام حتى لا تضيع كيك الشعر عشر الايام موجود الامة الاسلامية القرافير وكي السعر موجود عشرة ايام لا تبعوا المرحة الماء على رأسها. ان اصابتها جنابا اختسلت دون ان تغسل رأسها. في المقابل هذا اتراك بالله. لماذا؟ لأن الكرافير قال لا تمسحوا رؤوسك والله قال وامسحوا درؤوسك كالى من استجابت المرأة الى من استجابت الى الله ام الى الصنم والله الذي لا اله غير. ازاعها الشيخ السلطاوي اطال الله امره وجباه الله غيره في حلقة من حلقات امراض ارسلت له سؤالا تقول له مر على العام مر كافر اختفل من الجنالة دون ان اضع الماء على لم تبع قطرة من الماء على رأسها. الا للنظافة. أما, اما للوضوء، لا. الله يقول وامسحه. والصلم يقول لا تمسح. في المقابل اتراكم في الله. قد يقول قائل هل هذا يا احي? اقول له نعم شرك وشرك وشرك. والزود مشرف في هذه المأتاة. لماذا? لانها ان صلت بغير مضح فهي كافرة. وان لم تصني فهي كافرة. فالسرط الاول ان لا بالله سيحة. وهنا النموذة الاخرة. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة اي الذي تقوم سعرها بسعر الاجنب يأتي فلم في المقابل ويخترع الباروكة اصناب المفكرة اصناب عفرية اصناب الماضي لا تتكلم ولا تفكر اصناب قبل بعشرين ثلاثتة في المقابل ويخترع الباروكة اصواف المسلمين مملوعة بالباروكات وتأخذها المرأة ويستريح الرجل وفصل بها شعره وكأنها تقول: سألبف الباركة حتى لولا عنني رسول الله سألبفها والرجال يشهدون على ذلك والمؤيذ نبيعة وحابي قضايانا يا إبراهيم الله الشرف الأول في البيع لله ورسوله ألا يشركنا بالله شيئا؟ عظم الاضراء بالله في أي شيء خذ فعليم الإسلام عن الله ورسوله فإن أذاك مفسر او عبدي أو سيفاد أو صنبو واختر علىك شيئا يبعدك عن الله فقولي لقد بايع رسول الله أنلا أشرك بالله فيا وتأثير في حياتي على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا من الاسراء بالله ذهاب النساء الى العرافين والدجالين والصحرة والمتعوذين والعقيدة فيكم واسألوا بيوت الدجالين كم عدد النساء التي يترددن على بيوت المتعوذين ان لا بالله فجأ الشرف الثالث ولا يسلفنا الثلقة أخذ المال خير من مال الزوج من مال العبد من أي تجيه ولكن أقسام القرن العشرين وضعت في القرآن ثلقة زكية الإسلام يحارب الإسلام يحارب بزكاء والمسلمون في غفلة فما هي الثلقة الحديثة في القرن العشرين؟ الزوجة. وهي لم تصل. ولكنها تفجع زوجها على الشرحة. اماذا تقول? اريد تلفزيونا كزوجة فلان. اريد فصم ذهب كزوجة فلان. اريد ان اغير هذا وابدل هذا كبيت فلان. من اين يا ام فلان? تحضر كن سكيا كن حقريا الا ان فيت خير لا تكن كثولة فتدفع المرأة الان زوجها الى السرق ويحلم الله ان اغلب سرقات الازواج في الياب رهاب وراحها امرأة امرأة لم ترضى بالواقع لم ترضى برزق الله لم ترضى بما قسم الله بل زوجها قطع ليرتخم الحرام في عليا ورحم الله اياما كان الرجل اذا خرج فاحا ليطلب رزقه كمفضه زوجته المسلمه وتقول له يا فلان اتق الله فينا ولا تطعمنا حرام اتق الله فينا ولا تطعمنا حرام لان نصدر على نار سوح في الدنيا خل من ان نصدر على نار الله يوم القيامة. ولا يفرقنا يعني لا يضعنا الاسباد الى السابقة. ولا تكلف المرأة زوجها فوق طاقة. يقول لي صاحب مشكلة سمعتها بازلي ويقسم لي انه اصرى قطما من الذهب ثمنه كذا وكذا رقما لا وباليوم الثاني. قالت له زوجته اريد ان اغير هذا الصقم. لأن توجد فنان ترتدي أطول منه يقسم لي أنه غيره في اليوم الثالث بخصارة الحياة بصالح من؟ بصالح من يدخل الإسلام كسرين اليوم وتغيرين غضاً بصالح من؟ هل هي هل هي المسارعة؟ هل هي التناقض؟ هل هي التسابه؟ فيما لا يرضي الله ورسوله؟ ما زال النساء لو ربينا بما قسم الله؟ اتقل لا خسيلا ولا تفعلنا حراما. واضحوا ان رجلا كان يرتدي ثوبا واحد يصلي جماعة وينخلق فيخلع ثوبا لتلبسه زوجته لتصلي في اول الوقت لانهما لا يملكان سوى ثوب واحد. ولم تخرج فقوى من البيت. امرأة تم تضر يصنع على الصوبة لسلبته وتصلي فيه. لم يصنع عنها احد سنة وفي يوم عمسك به مسلم وقال لماذا تبردون ان تتنكر الله معنا قال دعني فلا يعلم بحالي ان ربي قال اصنف عليك الا اصبرتني فاصبره بخصته ولما تأخر سألته الزوجة لماذا تأخرته قال سألني فلام فاصبرته عن حالنا فبكت الزوجة وقالت له الان عام الصلاة والفراء قال لها لما? قالت له صبرنا سنين لا يعلم جحابنا الا الله واليوم سك الله الى مخلوق من مخلوقات الله. لماذا اذا احسرنا ولا يعلم بحالنا الا الله. ولذلك قال فيهم أو قوم إذا غسلوا الشياب رأيتهم لبسوا البيوت وذرروا الاضواب كانوا اذا غسلوا الشياب يلبسون البيوت ويذررون الاضواب. هل هنا المرأة قالت بضوتها ان لا من حرام ولا يسرقنا بأيديهنه ولا يسرقنا الحزواج للسلحة. الشرط الثالث لضيط الوقت. ولا يقيم. الزنى معروف. اسلام السهوة من حرام المعرض للعجلبي والعياذ بالله. ومن هنا من لا يعتقه الاسلام وتوتيه الاسلام. ومن لا يعتقها الاسلام وتوتيه الاسلام. فآخر الضربات للسنى واللواط هو مرض العيدز وقد تحدثنا عنه السادقة. ما من معصية الا وراءها امراض والحياذ بالله. ما من معصية الا وراءها شفاة. وما ظهرت الفاحثة في قوم الا اتلاهم الله بالامراض التي لم تكن في اسلافه. ولا يجزين لعن لا يرتكف نفاحثة السنى والحياذ بالله. ولكن الزنى له مقدماء. اصنام القرن الحزرين هدف مقدمات بمات الزهر فماذا خروج المرأة متعطرة متزينة الى الثواء وهذه لزة لا اتحدث عنها لان الامة الاسلامية الان اذا مرت في شارع جيه نساء فليخ الصيب يعلو على الهواء نتنفق صيبا ولا نتنفق هواها والأجواد المسلمون راضون عن ذلك هو الذي يستر لها فعسن تفيد تزين تجمر لمن تتجمع لمن, لمن تتزين ألغيرك إن قبلت ذلك فأنت ذليوس ولم يدخل ذليوس للجنة وإن رفقت ذلك فأخذ ذلك واسمع سيدنا عبوه رجل رضي الله عنه وعرضاه كان متوجها الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت بهم رعجان صم منهما صيبا فأوقفهما وقال لهما من الذي اخرجهما فقال والله ما خرجنا الا للصلاة في مسجد رسول الله فقال لهما الله الذي لا اله أيه ما أخرجكما إلا الصلاة في مسجد رسول الله فقلنا له نعم فقال لهما إن كنتما من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا فازدلت فيها فإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أستخمز المرأة متعصرة فعلى الضماء انترجح واي من رأت ان خرجت متعطرة وشم الناس ريحها فلها حكم الزانية فالحياذ بالله فقالت له اكتالك قال معك فرجحت فغسلت الصيبة وتطيبت بالماء ودخلت الى مكتب رسول الله استجابة لامر الله ورسوله واسواقنا تعذب كثير نسائنا هن اللاتي يسترن الطيب بالجدن ان الرجال نساؤنا هنالتي يسترين الملابس الداخلية بألبهن مقدمات دنا. هن هنالتي عبثن بالاسواق وما ادراك ما اسواق. تبقل المرأة على رجل عدنبه وقد يخلو بهم الدكان ويخلو بهم المحل محمد في البضاعة وما ادراك ما بضوء ومختلا رجل وامرأة كلا وكانت سيطان ثالثما. مقدمات للدنى كذلك مخدمات الجنة. خروج المرأة على الغيوف. وتقديم الضحايا. وتقديم الترحاب الى الغيوف. وكل ذلك عدد الله الله ورسوله. قد يقول قائل نحن اخوة نحن عصبقاء نحن رجال نحن ثقة. اقول له يقول العمام سيدنا عليك. الا تستحيوت? الا تغاروت? يبرك احدكم امرأته تمثي بين الرجال? ومن هنا اقول لكل تخرج عليه زوجة صديقة. الم ترفع عينك فيها ولو لقصة? اجب ربك. الم تحاول ان تعرف قولها من عرضها? اجبك ربك ان كنت كذلك. فكما في خاطرك في زوجة صديقة في خاطر صديقك نحو الجديد. ولذلك يقول الشاعر لا يأمنن على النساء الاخ اخا. مات الرشال على النساء امين كل الرشال وان تحفظ لا بد ان بنظرة سيكون كل ذلك مقدمات للذلاء يا حياد الله ولا يزينه بعد ذلك ولا يأكل اولادهن وقتل الاولاد الا بالوقت وقتل الاولاد في العصر الحاضر ما هو تحمل المرأة ولأنها تعمل موظفة. العمل يقول لها لم تطيق الحمد. فماذا تبحث? يجهد الله كم نسبة السقوط في لنساء المسلمين من اجل وزيفة المرض. تسألوا مستكفى. تسألوا ما قلت ايه? اجبني كنتنقى لماذا? لان الامة لا تقوى على الحمد وعناء العمل. من تخطر العمل والمأسف والصراحة في الوظيفة عن السيد يخطف الجميل. يخطف ويخطف ويمقى في صفاح الجبالة. ولا يخطرن اولادهن هذا هو القتل الحديث. هذا هو القتل الذي نراه. وهناك قتل نسمى بالقتل الثيني في هذا الزمن والقتل الثيني ان يطرك الثفل مع خادمة الكافرة وقد لثرت الصحص ضبطت خادمة النجوسية معها صنم وعلمت الثفل بدل ان يسجد لله مع حبيه في المسجد دخل ابوه الغرفة فوجد الثفل يسجد الصنم قتل ديني قتل ديني. اقرأوا دريبة المسلمون اليوم. اخر صيحة في عالم قتل الدين على يدي كم يمنع مستغير اي دريبة المسلمون. اقرأوه. لن اعلن البلد ولا المكان لان دعوتنا دعوات المؤسسة. محاولة خط بخط بصائرة هنوكسة. محاولة خط بصائرة هنوكسة. وهذه جبنة معترضة للرجال. من قصة رجل موسيقى في نساء المسلمين وبنات الإسلام لم يجد من سمع أعلم. فماذا يسمع؟ كذوت إنجيلات الخوف. أنجب ولدا. أرادت الام تربية الولد معها على الخوف. رفض شاءت بخائره لكفر في بلد مسلمة وعرادت ان تختفت قتلة لولا لطف الله وساءت الاخوال الجوية وضبطت المحاولة وعود أسل. الله يقول قوه انفسكم واخليكم لا عسل وبعض شباب المسلمين ينجب للنار اطفالا واجيانا بدل ان نودع اطفالنا الجنة نودعهم النار ليتردوا في اطفال الخطر والحياة بالله ولا يأكل اولادهن قتل جيدي يتغسل في الخاجمة الكافرة قتل جيدي يتغسل في سوء العقيدة قتل صحي يتمثل في حرمان الابن من قدر امه والخزاء الامواج قتل عقلي يتمثل في في صرخ الولد بلا توجيه من الاب والام فينشأ ممزنق وذلك قوله ولا يقصن اولادهن الصرخ الخامس ولا يأتين ببهتان يكترينه بين ايديهن وعرضهم والبهتان ما هو والافتراع ما هو البهتان هو نسل الاخضار الكاذبة. والافتراء هو اختلاق الكذب. وهذا موجود في بيوت المسلمين. اختلاق الكذب للزوجة? اذا كان هناك طفل يتيم ماتت امه وتزوج ابوه بامراهة الاخر. يضرب اليتيم. وتساء معاملته وااهم لو كانت نقيضه تركتها امها تسامس العذاب وعندما يحضر الاب ابنك فعل كذا وكذا وابنك فعل كذا وكذا وضغط زوجات الاب يقترن على جسم الام الصادقه امن زوجة ابن افتاحت على جسم زوجها فينا كلها والحياض بالله هذا اختراق هذا كذب هذا جن لا يباه الله سبحانه وتعالى ولا يأتينا ببهدان يفترينه بين ألقي جنة وأرض لجنة ما هو الاضطراء بين الأيب والأرض في هذا الزمن في القرن الحسين تابق المرأة في انتضاء الحجة إذا ما تزوجها أو تلقت كذب في انتضاء الحجة وقد قرأت حادثة معزون يوضع التجن لماذا لانه عقد على امرأة لم تنقضي عجتتها وزوجها قبل القضاء العجة مهتام يسترينه بين أيجهن وأرجلهم نفى عنه الله سبحانه وتعالى أيضا من ضمن بين الأيج والأرض الحجف في القضاء العجة وإسيان ولد من غير أبيه والحياذ بالله وهذا في آخر صليحة إذا كان الصوض عكيما وله مال وميراث فماذا تصلح الزوجة لتطمن هذا الميراث؟ تذهب لبجسامه وهذا موجود يعطي لها خوف أو خطمة فيها منويات من رجل اجنبا فتلبتها المرأة فتحمل وتبداحي ان لها حملت من جهة لتأخذ المرأة خضايا موجودة فالمعادة خضيانة هذا موجود وقصف معروفا وحوادث مجهودا فذلك قوله ولا يأتينا ببخال يسترينه بين أيديهن وأرجبهن اتمرك الثالث ولا يعطينك في معروف كلام يسمى كل جوانب الخير ومن المعروف احسام المرأة لزوجها وصينتها بزوجها أن لا تعطى ولا تفسي له سرا ولا تكون له فراسا وأن تكون له حربا ممهدة وأن تدرك حرمة الزوج وأي من رأت باتت وزوجها غاضب عليها لعنتها الملائكة حفاظها حتى يرضى عنها زوجها. ولو كان رسول الله امرا احدا يزد لأحد لامر المرأة ان تزد لزوجها. ولا يعطينك في معروف. ومن المعروف عدم النوح وعدم برق قدودي وشف الشيودي إلى الى المقادر ونحن في بطرق جاهلية كل ذلك يدخل في عصيان المعروف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النتيجة من نجح في هذه الظروف الثلاثة وأنصحوا أدخلوا سورة الممتحنة إلى البيوت أدخلنا بيوتنا كلها سنة أدخلوا سورة اللو في الآية ما قبل الأخيرة هذه الزوجة والجن والأم والأهل والعلم والخالة وجميع المحارب وكم تعالوا هنا ندرس شروط الامتحان. تعالوا بنا نقرأ آلة الامتحان اقرأ عليهم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يسرقن بالله فجاء يسرح لهن السرق بالله ولا يخلقنا ولا يجينا ولا يقتلن اولادهن ولا يأتين ببهتان يبترينه بين عيدهن وعرضهن ولا يعطينك في معروف من لجحت فبائعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم نلاحظ اول سورة الممتحنة ان عثمان قرن العشرين يحذرنا الله منها كما حذرنا من الاعداء الثادقين فأمر الصورة يا ايها الذين امن لا تتكفوا عدوي وعدوكم اولياء اطرقون اليهم بالمولدة. وآخر الصورة بعد آية من يا ايها الذين امن لا فتولوا قوما غضب الله عليهم. هل يأخذوا من الاخرة كما يئس القصار من اصحاب القبور. شروق الامتحان يوجد أصنام ويوجد مقول ويوجد مفكرون ويوجد باحثون ليقفوا بالصداد ل لي هذه السروط في نفس المرأة المسلمة فالله يقول في اخر السورة لا تتولوا قوما رضب الله عنهم. لا تسمعوا توسيحات قوم رضب الله عنهم. كل مفكر وكل باحث وكل كاتب لا صح ليفتن المرأة عن دينها. انما هو عدو من الله ورسوله. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. واخبر فتنة هي الفتنة بالدين. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم حذاب جهنم ولهم عذاب الحريق شروط الامتحان صحلة يبنى الاسلام لا تسرقي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تبني ولا تقص الأولاد ولا تأتي بحسان بين اليدين والرجلين ولا تعطي رسول الله في معروف شروط الامتحان صحلة والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تنيلوا ميلا عظيما. الله يريد لكم التوبة ويريد الذين يتبعون الشهوات ويتبعون الرغبات ويتبعون الاصنان يريدون لكم ان تنيلوا ميلا حظيما والله يريد ان يخصف عنكم وخلق الانسان ضعيفا يا ايها الذين امنوا لا تفلل قوما قضب الله عليهم قد يأثوا من الاخره كما يائق القفار من اصحاب القبور بعدها تنور الصدق قول قطا واحدا في الايمان بالله والتسبيح لله سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم يا عبدهم الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون خبر أحسن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم طيان مقصود اللهم محب لثأنا اللهم وصق بناتنا اللهم نحفظ أعراضنا اللهم وصق ثأنا لعمل بكتابك وسنة بليل يا أرحم الراحمين اتق الله عباد الله أقول قولي هذا وأتصر الله علي ولكم والسائر من الزمل كما لا زندله خذوا الله يتجب لكم واستغفروه يغفر لكم الحمد لله حمدا كثيرا كما <تصفيق> أمر والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفى في المحفر عليه وعلى رآله والطحر ما اتصلت عين بنظر وسمعت عزل بخبر اتقوا الله فإن الله مع المستقيم فقال تعالى ولم يذب قائما عليما وآمرا حكيما وتسريحا لقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم وتسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وراسع الدرجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الربا عن سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا عبد وعن سائر أصحاب رسول الله في وعن التابعين لهم بإحسان إذا يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك صميم قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر بفضلك يا كريم الدولة الإسلامية اللهم قو الرئاسة الإسلامية اللهم ارأى في الامة المحمدية لك لا تزال يا الهي رحيما اللهم ارفع المقت والغضب عنا ولا تخلق علينا جذنبنا من لا يحافظ ولا يرحمنا اللهم ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا واصلح ساد قلوبنا واستيد قدرتك امراضنا وارحمد رحمتك امواتنا ونسألك يا ربنا ان توفق قابة هذه البلاد الى ما يرضيك ونسألك اللهم ان تنصر خادم الحرمين الشريفين اللهم عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء اللهم نحقق على يد الخير ببلاد المسلمين في محارق الارض ومغاربها اللهم نصر المجاهدين للاسلام في كل مكان واختم لنا من كبه خاتمة السعادة والمسلمين اسمعينا يا رب العالمين عباد الله ان الله يمر بالعبل والاخسان وانشاء بالقربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يا ظكم لعلكم تذكرون اذكر الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم واقيم الصلاة